وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر عن تأخري بالدرس الماضي لأنه كان عندي محاضرة في الجدول قديمة وأحببت أن ألبي تلك الدعوة التي التزمت بها قبل بداية هذا الدرس فأعتذر إليكم عن تأخري في الماضي ونبتدئ اليوم بتوفيق الله في الدرس الرابع في مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله وقد سبق في الدرس الذي قبله الكلام على حديث الفرق ومقصد المصنف من إيراده في مقدمته وقصد به كما سبق بيان الغربة التي تقع لأهل الإسلام <تصفيق> الأمر الثالث ما أكد عليه المصنف كما سبق من أن بالدليل واتباع السنة وليست العبرة باتباع الأكثر ثم أشار أيضا لكيفية زوال الغربة كيف تزول الغربة وجعل من جُهده في عصره مثالًا يُحتَذَى حيث أنه ذكر أن الغُربة تزال بنشر العلم والدعوة إلى الله وتحديد المفاهيم الصحيحة والكشف عن البدع وآثارها والصبر على إقامة الحق حتى يكثر أولياء الدين الناصرون له وحينئذ تزول الغُربة التي اشتكى منها المصنف في عصره والتي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث من المسائل التي مضت ايضا في الدرس الذي قبل هذا أن المؤلف تحدث عن نفسه وكيفيه طلبه للعلم وانه لما طلب العلم كان غريبا في اهل وقته ولكنه صبر واحتسب وثابر حتى رزقه الله ما رزقه من العلم في هذا الدرس نبتدأ عوداً على ما ذكره المصنف من موقف السلف فيما ذكر عنهم من أحاديث في نظرتهم لإصلاح واقعهم بعد القرون المفضلة وكيف كانوا يذكرون ذلك الواقع عندما كانوا ينظرون إلى إصلاح ما وقع من الخلل فيه وهو إن لم يكن خللاً في الأصول والاعتقاد لكنه خلل بدأ يتطرق إلى المجتمع الإسلامي فكانوا يخافون ذلك ويسعون لإصلاحه ثم نذكر في هذا الدرس شبه وردت على المؤلف وآقاويل وكيف أجاب عنها ثم نختم إن شاء الله ببيان طريقة المؤلف في جمع وتأليف كتابه اقرأ بارك الله فيك من صفحة 25 حديث أبي الدرداء أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كما روي عن أبي الدرداء أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان وعن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت ما أغضبك؟ فقالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا وعن أنس بن مالك قال ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله قلنا بلى يا أبا حمزة قال قد صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله. فيك. هذا الحديث الأخير قول أنس بن مالك أخرجه البخاري في باب التضيع الصلاة عن وقتها عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة يعني يذكرونه أننا ما زلنا نصلي قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها يعني في بعض الأمراء في الشام الذين كانوا يؤخرونها عن وقتها وعن عثمان بن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت رواهم البخاري والحديث الأول والحديث الأول حديث أبي الدرداء وترجمته الحديث رواه الإمام بن وضاح في البدع والنهي عنها في باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين ورواه أيضا الإمام بن بطف الإبانة وهذا المنهج الذي كان يتبعه السلف هو منهج إصلاحي يلاحظون ما وقع في مجتمعهم من النقص فيستدركونه قبل فوات الأوان وعلى ذلك كانوا يتناصرون ويتعاونون وظهر هذا المنهج في مثل هذه العبارات التي هي كثيرة عند السلف كما ذكر الشاطبي قال رويا عن السلف الصالح من التنبيه عن ذلك كثير وقد أكثر منه ابن وضاح في كتابه البدع وغيره وهو أمر يطول ذكره العلماء منبهين على ما يحتاج واقعهم من الإصلاح والواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر فيه كما علمتم إقامة الاعتقاد الصحيح والاجتماع على ذلك وإقامة شرائع الدين وإذا عدتم إلى تلك الجماعة المباركة فإن المقصود بإقامة ذلك هو إقامته على ما شرع الله عز وجل لا يداخله شرك ولا يداخله هوى ولا يداخله ابتدع فهذا المقصود من إقامة الدين هذه هي الصورة الجلية الواضحة التطبيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما الأزمنة بعد ذلك فتنقسب إلى قسمين منها ما يبقى فيه هذا الأمر لكن يدخله البدع فتبقى الشريعة مثلاً من الشرائع كالصلاة فإنهم لما قالوا له هنا كما تلاحظون قالوا الصلاة يعني كأنهم يقولون كيف تقول أنه لا يعرف من أمرنا إلا أننا نقول لا إله إلا الله ألم نصلي؟ فقال بلى صليتم لكن ماذا أدخلتم على الصلاة؟ هل أبقيتموها شريعة نقية صافية كما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو أخرتموها عن وقتها؟ وكذلك كان يفعل بعض أمر الشام فلاحظوا هنا حتى تفهم هذا المنهج عند السلف إنه يريد منهم أن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها ويقيموها في وقتها ولا يدخلوا عليها بدعة ولا يؤخرونها عن وقتها فلما أنكر عليهم ذلك تعجبوا منه فقالوا الصلاة ألم نصلي؟ قال بلى ولكن أخرتموا عن وقتها فنفيه يصح من هذا بهذا الاعتبار فهو لم ير منهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله لا يعني أنهم لا يفعلون شيئا من أمر الدين الباقية بل يفعلون ولكن أدخلوا فيها بدعا محدثات فهذا هو الذي أنكره أنس رضي الله عنه الأوزاعي أيضا قال فكيف لو كان اليوم أي كأنه يشير إلى أن هذه الغربة وهي غربة بعض الشرائع لأنه كما سلف في الدرس الأول أن الغربة قد تكون للشريعة الكاملة مطلقة وقد ترد على بعض الشرائع كان تكون مثلاً غربة في بعض الديار للأمر المعروف والنهي على المنكر فلا يعرف على الإطلاق وقد يكون غربة في بعض الأزمنة لا يعرف الجهاد فيها أصلاً الجهاد الذي شرعه الله عز وجل الجهاد في سبيل الله وهكذا الجهاد بشروطه الشرعية المعلومة فهناك تدخل بعض الشرايع في نوع من الغربة ومن درس أحوال العالم الإسلامي على العالم الإسلامي وهو يبتعد عن القرون الأولى المفضلة فإنه يجد نوعاً من الغربة في بعض الشرائع وقد تأتي في بعض الديار أنك لا تعرف التوحيد أصلاً ويقوم ضده وهو الشرك ولا شك أن هذه غربة في أعظم أمر وهو التوحيد وقد ترد الغربة على السنة فتقام الصلاة لكن على غير السنة فإذاً الغربة إما أن ترد على التوحيد وإما أن ترد على بعض أصول أهل السنة فينتشر تنتشر الأهواء والبدع وإما أن ترد على بعض الشرائع فلا تقوم بعض الشرائع في بعض الأزمنة وإما أن تقوم كما هو مذكور في العصر الذي كان فيه أنس فإن الشرائع كانت قائمة والمسلمون كانوا يجاهدون ويحمون ثقورهم ويقوم الحق فيهم لكن كانت فيهم أمور استنكرها السلف وهي حدوث كثير من البدع التي أدخلوها على كثير من العبادات فهنا كان السلف حريصين على محاربة هذا النوع من الانحراف وإن كان هذا الانحراف بدأ بالتدريج لكنهم كانوا حريصين على محاربته وحريصين على تصحيحه ويستعملون في ذلك منهجا قويا وهذا المنهج المذكور يبلغ إلى هذا القول لا أعرف فيكم شيئا من أمر محمد وفي عبارة أخرى والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا ولا شك أن مثل هذا المنهج في الإنكار والبيان هو أخذ بالعزائم وحمل للأمة على الحق بأقصى درجات الحمل الممكنة حتى يلتفتوا إلى ما وقع فيهم فيسارعون إلى تصحيحه قبل فوات الأوان الأوزاعي وهو يتحدث عن زمانه هو عبد الرحمن بن عمر وابن أبي عمر الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم الشام ولد في حياة الصحابة وروا عن عطاء ونافع وروا عنه مالك والثوري ولد عام 88 وكان ثقة مأمونا صدقا فاضلا مات سنة 158 مات مرابطا رحمه الله تعالى وعيسى بن يونس المذكور هنا أيضا هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي المرابط ولاحظوا ما كان من أمر العلماء وما كان من أمر قوة الإسلام حين ذاك ولكنهم أنكروا دخول بعض البدع المحدثات حرصاً منهم أن لا يتغير وجه الإسلام حتى وإن كانت هذه البدع لا يستنكرها كثير من الخلق إلا أن العلماء المصلحين العلماء الربانيون كانوا ينظرون إلى هذا الأمر نظرةً فيها تهيب وفيها تخوف لأنه لا ينقص أمر الإسلام إلا بهذه الأسباب فلا يزال يدخل عليهم النقص ولذلك ذكرها ابن وضاح في باب نقض عرى الإسلام إذا دخلت البدع المحدثات وغيرت بعض المسائل في الدين وإن بقي أصل الشرع بقيت الصلاة لكنهم غيروا فيها من حيث تأخيرها عن وقتها وقد يغيرون في بعض الأمور الأخرى وإن كان كثير من الناس يستسهل ذلك إلا أنه مع طول الزمان ينقلب إلى نقض بعض عراء الإسلام اقرأ بارك الله فيك وعن أنس قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة يعني ما عرف الإسلام؟ بصورته النقية الصافية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهذا نوع لا شك مما استغربه السلف وشددوا فيه وهو منهج قوي في الوعظ والتعليم والتربية والخطابة ويكفي أنه منهج تميز عند السلف والقائل به ليس هو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة بل القائلون به كثير وهو منهج لا يصلح للعامة والتربية إلا هو أما إذا أخذ مع الناس بالرخص وهونت عليهم الأمور فإنهم لا يزالون يتتابعون على البدع المحدثات لأنه لا ينزعون عنها إلا بمثل هذا البيان القوي وهذا قليل من كثير فإلا فإنه منتشر مثل هذا البيان في طريقة السلف رحمهم الله هنا لما قال ما عرف من الإسلام شيئا أي أدخلتموه وإن أبقيتموه وأبقيتم شرائعه وعملتم به لكنكم أدخلتم بدعم محدثات غيرت وجهه في كثير من مسائله أما إذا كان الأمر أشد وهو أن تغيب بعض الشرائع بحيث لا تقوم فلا شك أن هذه غربة أشد وإنحراف أقوى وأخطر طيب اقرأ بارك الله فيك ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر؟ ولم يدرك ذلك السلف الصالح لاحظوا هنا ذلك السلف الصالح لم يقل لم يدرك السلف الصالح لأن آنس كان منهم من السلف الصالح لكنه يشير, على يشير إلى من سبقه قال ذلك يشير إلى من سبقه وإلا فهو منهم والزمان الذي كان فيه كان زمان خير ولكن كما أسلفت لكم حرصوا السلف رضو الله عليهم ألا تغير شريعة من الشرائع ولو في التطبيق ولو في الزيادة في بعضها أو إدخال البدع المحدثات عليها كان ذلك بالنسبة لهم أمر شديد يحتاج إلى مثل هذا التنبيه فرأى نعم. مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبُلهم ويقتَصُّ آثارَهم ويتَّبِعُ لا ليعوَّضُ أجرًا عظيمًا وكذلك فكونوا إن شاء الله هذه وصيةٌ مباركة إذا أردت أن تأخذ الدين صحيحًا نقيًا تأخذه حينما شُرع وتأخذه في الوقت الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بها طاهرةً نقية أو تأخذه في متأخر الزمان لما كثر فيه القيل والقال والبدع والانحراف والزيادة والنقص ولذلك قال فكونوا كذا فكذلك فكونوا إن شاء الله أي فكونوا في تعلم العلم فلا تعلمون من العلم إلا العلم الصحيح والاقتداء فلا تقتدون إلا بالسلف الأول والعزيمة في أخذ الحق فاتبعوا من مات على تلك السنة الراشدة الواضحة البينة فكذلك فكونوا إن شاء الله أشار ابن حجر عند الكلام على حديث الذي أخرجه البخاري عن أنس لما أخرج البخاري قول أنس أشار إلى أن كانت بقاع الإسلام تتفاوت فأما في المدينة فلأن الناس كانوا أقرب إلى السنة وإلى العلم وكان الأمر فيهم خيراً من غيرهم فإنه لم ير منهم نقصاً كبيراً ومع ذلك فقد استدرك عليهم أمرًا قال أنس حين قدم المدينة ما أنكرت شيئا. إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ولاحظوا هذا التتبع في منهج التربية والتصحيح والاهتمام ما لاحظ عليهم كما لاحظ في أهل الشام ولكنه مع ذلك قال إلا أنكم لا تقيمون الصفوف أي نعم وعن ميمون بن مهران قال لو أنَّ رجلًا أُنشِرَ فيكم من السلف ما عَرَفَ غير هذه الْقِبْلَةِ وعن سهل بن مالِكٍ عن أبيه قال ما أعرف شيئًا مما أدركتُ عليه الناس إلا النداء بالصلاة إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أنَّ المُحدثات تدخُلُ في المشروعات وأنَّ ذلك قد كان قبل زماننا وإنَّما تتكاثَرُ على توالي الدُّهور إلى الآن ميمون بن مهران هو الإمام أبو أيوب الجزري أعتقدهم رأة من بني نصر بن معاوية في الكوفة حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر ولد عام أربعين هجرية وكان من العابدين وثقه أحمد وغيره من أهل العلم وقول هنا متابع فيه لمنهج السلف في النظر في إنكار المحدثات التي كانت تطلع على الناس أي نعم اقرأ فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة معتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد واضح المقصود الشاطبي هنا أنه كانه يريد أن يقول للناس في عصره أما وقد كان للإسلام غربه في كثير من شرائعه وما أدخلتموه من المهدثات والبدع الزوائد وعدتم تستنكرون علي كما ذكر هو وكما سيأتي تستنكرون علي هذا المنهج التصحيحي الذي أسلكه وكانه أراد أن يعتمد في منهجه على السلف فيقول لا تزكوا أنفسكم ولا تدعون ما ليس لكم من الحق فإن البدع المهدثات قد نشأت في من كان قبلكم لكن تميز عصر العصر الأول بإنكارها بعد القرون المفضلة تميزت الامه بانكارها ومحاربتها واظهار الحق وتجليه السنه واقامه الشرايع وكثره اهل العلم وغلبة اهل السنه وانتصار الحق وقمع اهل البدع ف لما ذكرهم بما سبق كانه يعزي نفسه وينهاهم عن تزكيه انفسهم ويقول انه لا لكم من التصحيح في اموركم ولابد من اقامه الحق والهدى ويذكر منهج السلف في, في البيان وفي التحذير من تلك المحدثات لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك طيب الحديث الس... الأثر المنقول عن سهل بن مالك عن أبيه السابق هذا رواه عنه مالك في الموطة وابن عبد البر في جامع بيان العلم رواه عنه مالك في الموطة وابن عبدالبر في جامع بيان العلم هنا قول الشاطبي فتردد النظر يعني يقول انا ترددت بين أمرين الأمر الأول أن نتبع السنة على شرط مخالفة ما الناس ويقول هنا إذن لابد من الابتلاء فلابد من حصول نحو ما حصل المخالف العوائد يقول هنا لا سيما إذا ادعى أهلها أنهم أن ما هم عليه هو السنة وأنني ما جئت به من الحق أدعوهم إليه وأبينه أنه خلاف السنة فلا شك والحال كذلك سيكون فيما أقوم به من الجهد العب الثقيل لكن يقول فيه الأجر الجزيل الأمر الثاني الذي فكر أن يعمل به بين أن أتبعهم أي أتبعهم على ما هم فيه من المحدثات وعلى ما هم فيه من المخالفات لكنني سأقع في مخالفة السنة والسلف الصالح فإن صنع ذلك قال دخلت تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك لكنه سيحص النتيجة ذكرها عن نفسه قال إلا أني أوافق المعتاد ويكسب نتيجة أخرى وهو أن يعد من المؤالفين لا من المخالفين لكن هذه النتيجة يقول لا تغني عني من الله شيئا أن أعد من المؤالفين لا من المخالفين وأن أتبع المعتاد هذه لا تغني عني من الله شيئا وإن كان أمرها يسير وليس فيها ابتلاء لكن يقول سادخل تحت ترجمة الضلال وسأقع في مخالفة السنة وذلك هو الهلاك بعينه فترك الهلاك وترك رحمه الله أن يدخل نفسه تحت ترجمه الضلال ورضي لنفسه أن يتهم بانه من المخالفين وانه من المخالفين للسنه وصبر على ما راى انه الحق وصبر على دعوته ومنهجه فهو هنا كانه يحدثكم عن نفسه فيما كانت تتردد فيه اي نعم اقرا بارك الله فيك الا اني اوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاح وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور طيب هذا المنهج الحقيقة هو منهج عامة المجددين والعلماء السابقين لأنه إذا تبين أن كل عصر لا بد أن يكون فيه بيان للعلم ونشر للحق وإلا فلماذا جعل الله العلماء؟ إلا لحاجة الناس لماذا بعث الله الرسل على حين فترة على حين فترة إلا لحاجة الناس ولماذا جعل الله الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة وجعل العلماء الربانين إلى يوم القيامة لماذا؟ لشدة حاجة الناس إليهم فهذا أمر تدخل فيه جميع صلاحياتهم من البيان والعلم والدعوة والتصحيح وما يدخل في ذلك من مجال الإصلاح تأليفاً ومحاضرة أو خطباً أو تدريساً تربية في جميع الأمور حكماً بالشرع نشر للحق والهدى فإذا كانت مهمة هؤلاء العلماء هو تصحيح الواقع فإنه لا يصح أن يكون هذا الواقع قيداً عليهم يعني الشاطبي الآن رحمه الله لو أنه تأثر بواقعه هل سيصحح واقعه أم سيتأثر بواقعه فإذن هذا الواقع بطبيعته مع امتداد العصور أمر فطري يحتاج إلى تصحيحه فمعنى هذا أن الأصل أن يصحح هذا الواقع لا أن يكون هذا الواقع هو الذي يصحح أفكار الناس ويصحح مفاهيمهم إذ لو كان كذلك لم استفاد الناس من أهل العلم ولا من أهل الهدى فبقاء العلم والهدى إلى يوم القيامة الأمر الفطري الضروري الذي يترتب عليه أن يكون هو سبب في تصحيح أمر واقع المسلمين والشاطبي التفت إلى هذا الأمر ولذلك تحمل المؤونة في. وإلا فإنه لو صحح أفكاره من خلال واقع الذي يعيشه لما كتب ما كتب ولما أنكر ما أنكر من المحدثات والبدأ أي نعم ثم قال فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور يعني أنه سلك تلك المسالك التي امر الله عز وجل بها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأخذ بالتدريج مراعاة لأحوال الناس وبدأ يبين لهم ليوضح الحق ويهديهم إلى سواء السبيل أي نعم فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة ونسبت إلى البدعة والضلالة وأنزلت منزلة اهل الغباوة والجهالة سيذكر بعد صفحتين نأتي عليه إن شاء الله ما نقله عن سيد العبات وقد وفي هذه النقول هو يحاول أن يعزي نفسه حتى يشتد ساعده وتقوى نفسه على القيام بالحق فذكر بعد الصفحتين قال وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة ويس القرني أنه قال إن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لم يدعى المؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيام الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه فسيأتي ما ذكره عن أويس هنا لأنه بمجرد ما عزم على إقامة الحق والدعوة إليه وأخذ بحكم التدريج إلا أنه لم يترك فهو سيذكر من النصوص ما يعز به نفسه ويقوي به طريق السالكين في نصبة الحق سيذكر في الثلاثة الأسطر القادمة بياناً فيه معنى التواضع أو كأنه يتكلم على لسان غيره فقبل أن تقرأ هذه أشرحها لبيانها يقول هو لا شك أن الناس سيقولون أني ضيق العقل ضيق التفكير لماذا لا أجد لتلك البدع والمحدثات التي سيصنف فيها الكتاب لماذا لا أجد لها مخرجا أخرج هذه على أن لها وجه وأخرج هذه على أن لها وجه وأتنازل عن هذه وأسكت عن هذه وأغض الطرف عن هذه وأعتذر عن هذا لو أني أص... لو أني صنعت ذلك لم أحتجت لأن أتحمل المؤونة والعب والابتلاء في هذا الأمر لكن يقول أنا ضيق العطم ضيق العقل ما أحسن أن أدبر نفسي وإلا لما تحملت ما تحملت فكأنه يتكلم على لسان غيره وكأنه في تواضع يقول أنني كان عندي مثلا كما يقول كثير من الناس لها أكثر مخرج لماذا تحمل نفسك المؤونة لماذا تحمل نفسك الكلفة لماذا لا تخرجها هنا أو هنا أو هنا فتسلم من أتبعه والدعوه واقامه الحق والابتلاء اقرا كلامه بارك الله فيك واني لو التمست لتلك المحدثات مخرج لوجدت يعني على طريقه المتاخرين المتاخرين الآن ان كان في مساله البدع او شرك القبور تجد من جعل لها مخرجا بانها قرب وعبادات وإلا يعني كبائر دون الشرك فلماذا تقيمون الدنيا او على انكار ذلك وجاء اخرون يخرجون بعض من الحرافات الموجودة في القوانين الوضعية في أمور كثيرة من الشرائع هذه ضرورة وهذه كذا والعصر قد تغير وكذا وكذا وحتى في كثير من البدع فيقول هو لو أني جئت المحدثات التي في عصري فوجدت لها مخرج لا وجدت يعني على طريقة المعاصرين ما هو على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة ما لها مخرج إلا التصحيح وبين الحق لكن على قيلة وقال والتضعيف والآراء الفاسدة الضعيفة يقول كان ممكن نبحث لها عن مخرج ونستريح ونريح لكنه يقول ذلك ليس هو المنهج الصحيح، ولا يؤدي إلى التصحيح، ولا يؤدي إلى القيام بما أمر الله به نعم غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى مرتقا مرتقًا وضيق علي مجالًا رحبًا وهو كلامٌ يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول يقول يشير بظاهره يعني عند كثير من المخدوعين يعتبر ظاهر هذا الكلام يقول لك أن تتبه اتبع المتشابه اتبع الآراء الضعيفة اتبع ما عليه كثير من المتاخرين ووافق عاداتهم وآراءهم وسائرهم أولى لك من أن تتبع الواضحات البينات المحكمات لأن اتباع الواضحات المحكمات المحكمات سيوقعك في أن هؤلاء يخالفونك ويوقعك في الابتلاء لكنه يقول إن هذا الكلام الذي يشير بظاهره إلى هذا المعنى لا ينفع ولا يصلح فلزم ما كان عليه مما ذكره في منهج الدعوة والتصعي ثم سيذكر الآن بعض التهم الذي اتهم بها بعض التهم التي اتهم بها في عصره لما كثر علي أهل الغباوة والجهالة وتعرضوا له بدأوا يرمونه بتهم مباشرة حتى يفرق الناس عنه وحتى يظهروه في أعين الناس بأنه مذموم اقرأ بارك الله فيه وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق, الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة يعني يشير هنا إلى أنه لا حلة لهم فيهم ما يستطيع اتهموه ورموه من هنا ومن هناك فيقول ستُكتب شهادتهم وسيُكتب كذبهم وافتراؤهم والحساب عند الله عز وجل أي نعم. فتارةً نُسبتُ إلى القول بأن الدُعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدُعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء الدعاء المشروع له ضوابطه في الكتاب والسنة فمنهما كان وقت بعد انتهاء الصلاة فأحسنه ما كان قبل التسليم أما بعد التسليم فالسنة هي التسبيح والذكر فكان في عصره إذا التفت الإمام وانتهى من الصلاة يلتفت إلى المأمومين ويرفع يديه ويدعو ويدعون بعده وطبعا كثير مثل كثير من البداع تستهوي كثير من العوام وخاصة التزيد في الدين يعجب كثيرا من النفوس الغافلة عن اتباع السنة فإذا التفت عليهم ودعا ورفع يديه ثم أمنوا بعده بعد الصلاة مباشرة او وهو مستقبل القبلة أو ملتفت إليهم فإنهم يشعرون أن في ذلك زيادة من العبادة وتأخذهم شيء من النشوة ثم يتشبثون بهذه البدعة ويرونها أمرا حسنا فإذا كثروا عليها الناس في المساجد وجاء الشاطبي ينكرها وهي أي من المسائل التي أنكرها وبيّنها لأهل عصره فإنه سيواجه في ذلك لأن من هؤلاء الأئمة قد يكون عالما منهم علماء فسيأتون يخرجونها على آراء ضعيفة بأنها تجوز وليست ببدعة لذلك أنكروا عليه المناقشة العلمية في المنهج العلمي كيف تكون أن يسأل هو لماذا اعتبرت هذه بدعة فسيجيب هو فسيقول ما تعلمونه بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع بعد التسليم الاستغفار ثلاثا ثم يقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك اللهم أنت السلام ومنك السلام فهذا الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن أنتم الآن الذي جعلتموه حسنا أنكم أوقفتم هذا الأمر وجعلتم هناك أمراً محدثاً تجتمعون عليه وتدعون به جماعة بعد الصلوات فمن أين لكم هذا؟ ائتوني بنص من الكتاب والسنة طبعا فتشون في الكتاب والسنة ما في نص إلا الدعاء النصوص التي تأمر بالدعاء المطلق والسنة تفسر مثل هذه النصوص فليس عندهم نص يدل أن هذا سنة أو معتبار إذا فتشوا في زمن السلف الصالح ما وجدوا ذلك كان المفروض يصنعون ماذا يرجعون إلى ما يقول من أنه الصوار أو إذا على الأقل لو كابروا يقولون نحن لا نريد أن نعمل بقولك ويتركونهم من شرهم لكن ما الذي يصنعوه يفتروا عليه أنه يقول الدعاء لا ينفع مطلقا أنت لو جئت لواحد الآن وقلت والله هذا يقول أن الدعاء ما ينفع ما في فائدة وش يقولون على الناس يقولون هذا مفتري كيف تقول أن الدعاء ما ينفع والدعاء سبب عظيم في النفع كما ورد في نصوص كثيرة فجاءوا بهذا المعنى حتى يشوشون عليه العوام فقال يقول إيش الدعاء ما ينفع لو فعلاً استقر عند عامي أو عند إنسان أنه فعلاً هذا الشاطبي يقول أن الدعاء لا ينفع كيف ينظر للشاطبي ينظر له نظرة سوء فهي نوع من المخاتلات والاتهامات واضح فيها ها؟ إن صح التعبير اللف والدوران واضح فيها اقتناص الفرصة للتشويش على الشخص وهو لا يستحق ذلك ولذلك يقول هذه عظيمة من العظيم أنهم يتهموني بمثل ذلك أي نعم وتارةً نُسبتُ إلى الرفض وبُغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص إذ لم يكن ذلك من شان السلف في خطبهم ولا ذكره أحدٌ من العلماء المُعتبرين في أجزاء الخطب وقد سُئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المُتقدِّمين فقال هو بدعَه ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة قيل له فدعاؤه للغزاة والمرابطين قال ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه وأما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة هذه المسألة الثانية التي اتهم بها رحمه الله الدعاء في الخطبة اتفق السلف أن الدعاء المشروع هو ما كان لعامة المسلمين ما كان لعامة المسلمين أن يتعوى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هذا أصل متفق عليه يدل عليه ما ورد من النصوص في شرعية هذا الأمر لكن أن يكون الدعاء مثلا. لبعض الخلفاء أمراً ملتزماً في الخطبة كالواجب والركن من أركانها لا يتخلف بحال من الأحوال كأنه ركن أو واجب هذا هو الذي أنكره الإمام الشاطبي رحمه الله ولذلك لاحظوا عبارته هنا قال بسبب أني لم ألتزم يعني لم يلتزم ذلك عادةً في خطبه قال ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ما دليل في ذلك؟ اعتمد في ذلك على أصل اعتمد على أنه ليس هناك نص خاص في هذا الأمر هذا واحد الأمر الثاني اعتمد أن ذلك لم يكن من شأن السلف لضمان الله عليه ولذلك ذكروا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كتب للأمصار أن يذكر في الخطبة وإنما يدعى له مع سائر المسلمين والمؤمنين فإن يكن منهم يدخلوا في دعائهم فهذه وقائع تطبيقية مشهورة عند السلف رضو الله عليه فالشاطبي لما جاء بهذا الأمر كان المفروض أن ينظروا في دليله وينظروا في حجته ويناقشون من حيث الحجة ولذلك هو اعتمد أيضاً على ما هو منقل في مذهب مالك لأن أصبغ هذا من وهو من تلامذة ممن أخذ المذهب عن مالك هو أصبغ, أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان كان كاتب بن الوهب روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاح كان فقيها حسن القياس عالما بمذهب مالك نافح عن السنة ورد على أهل الأهواء توفي بمصر عام مئتين خمس فهو اعتمد على قوله فيما ذكره عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعه ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين فلما سئل قال للغزاة والمرابطين والمجاهدين قال لا بأس يعني يدخلون في عموم المسلمين ولا بأس بإفرادهم لكن لا يجعل ذلك في كل خطبة من خطبه ثم ذكر كلام العز بن عبد السلام كان يكفي أن يقبلوا قوله أو أن يردوه إن قبلوه بدليله فقد وافقوه في اجتهاده فيما نقله عن السلف فيكون هنا زال الخلاف بينهم وبينه وهذا منهج علمي واضح وافقت هذا المجد على ما ينقله عن السلف فيكون بهذا وافقته على هذه المسألة وإن خالفته فأنت سمعت الآن أنه نقل أدلة على نقولا من السلف على رأيه فلا أقل أن يكون في ذلك إيش؟ مجتهد له أجر المجتهدي إن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر فإذا خرجت عن هذا المنهج العلمي فجئت كما كان يقولون عنه في عصره إذن أنت تبغض الصحابة إذن أنت تبغض الصحابة ما دمت تقول أن الدعاء للخلفاء الراجدين بدعة فأنت إذن تبغضهم وما دمت تبغضهم فأنت إذن رافضي سلسلة الاتهامات هذه لا يقبلها المنهج العلمي الصحيح أنت الآن أمام إنسان يقول لك هذا اجتهادي وهذا دليلي وهذا ما رأيت أنه الحق فأنت بين أحد أمرين إن نظرت في دليله فاستحسنته ورأيت أنه يوافق الشرع لازمك أن تأخذ به وإن كنت لم ترى صحته فعلى الأقل أنت أمام استذلال علمي جاء لك بأصل المسألة عند السلف وذكره لك فلا أقل أن يكون مجتهداً لا يخلو إما أن يكون مصيباً وإما أن يكون مخطئاً فله الأجران في الأول وله الأجر في الثاني فكيف تنقل هذه النقلة السريعة لتدخله في أهل الأهواء والبدع وفي أعلاهم وفي أخسهم درجة وهم الرافضة وقربتهم من الكفر قاب قوسيني أو أدنى أو كفرته بذلك هل هذا المنهج يتناسب مع منهج العلم والحبار ومنهج الكتاب والسنة ومنهج الدليل الصحيح هذه المسألة الصواب فيها أنها مسألة خلافية وذكر شيخ الإسلام فيها تفصيلا ونقل فيها رحمه الله وغيره أن السلف كانوا رضوان الله عليهم تارة يدعون وتارة يتركون يعني منهم من يدعو ومنهم من يترك والاصل في هذه المساله انه ينظر فيها كما نقل شيخ الاسلام قال لما طرأ اهل البدع بارائهم وطعنوا في الصحابه لما طرأ اهل في فإنه إلى ذكرهم في الخطب والتنبيه على فضلهم فان من اهل البدع من ناصب ابا بكر من رفض ابا بكر وعمر وهم الرافضة ومنهم من ناصب عليا العداء الخوارج. ومنهم من قال في عثمان رضي الله عنه ما قال وقد كذبوا في كل ذلك فاحتيج الأمر انتشار هذه البدع أن يذكروا في الخطب مرتبين تارة ويدعى لهم تارة أخرى لبيان فضلهم ولبيان منزلتهم وردًا على أهل البدع ولهوى وحين أذن فالأمر لا بأس به لكن يبقى الأمر كما ذكر الشاطبي وغيره من حيث أنه لا يصمد لذلك مطلقا في كل خطبة على أن يبقى الدعاء للخطباء للخلفاء والولاة أن يبقى شرطا أو ركنا لا تصح الخطبة إلا به وأن يتخذ سببا لاتهام الناس فإن هذا ليس بسبيل الراشد فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم هذا كلام الغير صحيح بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغير من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم بسنة هذا ليس بسبيل الراشد فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم هذا كلام غير صحيح بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغيره من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم بالسر ويدكرون فضائلهم ويدعون لهم وذلك هو الخير المشروع الذي شرعه الله عز وجل ولا بأس من ذكر الخلفاء في الخطبي بحسب الحاجة كما ذكر كثير من أهل العلم سيأتي معكم طبعا في كلام على الفرق لكن تذكر هنا لأن في هذا الموضع وينبغي للإخوة أن يهتموا بالكتاب لأنه لأن بعض الطوائف التي سيأتي الكلام فيها لن يعاد إذا كرر إيرادها بعد ذلك الرافضة هم الشيعة من الإمامية والإثنين عشرية والإسماعيدية ويعتقدون أن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة وأنه استحق ذلك بالوصية والتعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدوا لأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشر مبتدئين بعلي ثم بابنائه وسموا رافضة لأنهم رفضوا نصرة زيد بن علي من أتباع من أبناء علي رضي الله عنه رفضوا نصرته لأنه تولى الشيخين ذكرهما بخير أبا بكر وعمر فرفضوه وتركوا نصرته فسموا من ذلك الحين رافضة وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم هذه هي نفس المسألة السابقة لأن المنهج العلمي يقتضي ألا يتهم بمثل هذه التهمة يتهم بمذهب الخوارج الآن لما قالوا أضيف إلي القول بجواز القيام على أئمة اتهموه بمذهب الخوارج وفي الأول التهمُّ بمذهبِش عن رافضة وكلاهم اتهامان باطلان لا يستقيمان مع منهج البحث العلمي والنظر الشرعي الصحيح أي نعم وتارةً حُمل عليَّ التزامُ الحرج والتنطُّع في الدين وإنما حملهم على ذلك أني التزمتُ في التكليف والفُتياء الحمل على مشهور المذهب الملتزم. لا أتعدَّاه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذًا في المذهب الملتزم أو في غيره وآئمة أهل العلم على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب الموافقات هذه المسألة أيضًا أتهم بأنه متنطع وأنه متشدد وأنه يذهب إلى طرف ويغالي سبب ذلك طبعا هنا أن له منهج في الفتياء فقبل أن تعرف منهج الشاطبي وتقايسه على الصواب ما هو المنهج الصحيح في الفتياء أن يذكر الجواب صد اتباع الدليل وهذا ما أجمع عليه السلف وأجمع عليه لئمة الأربعة ومن إليهم من أهل العلم المشهورين ان الفتياء الحمل فيها على الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أليس المفتي يريد أن يخبره بمراد الله عز وجل؟ أليس المفتي يريد أن يخبره بمقصد الشرع؟ فمن أين يعلم مقصد الشرع؟ من الدليل من الكتاب والسنة فمن كان يعرف الدليل عمل به في نفسه وأفتى به غيره ومن كان لا يعرفه سأل عنه أهل العلم فعرفوه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا هذا هو الأصل في الفتياء وعليه ما كان يقول ابن عباس تنبيها إلى هذه المسألة من أول الأمر كان يقول رضي الله عنهما يقول أقول قال الله وقال رسوله أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وينبغي للناس أن لا يردوا ينبغي للعالم أن يرد الناس إلى قول المشتهدين إلا إذا لم يعلم أو عجز عن معرفة الدليل أو لم يسعفه الوقت فقال بالتقليد في مسألة أو مسألتين فذلك لشدة الحاجة لا بأس بشرط أن يرده إلى قول عالم المعتبر من علماء السلام لكن ليس الأصل هو الضيق والاستثناء وعدم المقدرة بل العالم الأصل في رجوع الكتاب والسنة فيفت الناس بأمر واضح بيّن من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا علم الإجماع له أيضا أن يستند إليه والمقصود إجماع الصحابة وإجماع السلف رضوان الله يعلم أما أن يفتيهم بقول فلان أو علان أو بما يقوله بعض المتاخرين أو أن يفتيهم بدليل عقلي أو يفتيهم بغيره في مورد النص فهذا لا عبرة به هذا هو الأصل في الفتية وعليه طريقة السلف في الإفتاء عليه طريقة السلف رضوان الله يعلم من الصحابة والتابعين في الإفتاء فقد علم عنهم أنهم يفتون بمقتضى الدليل الشرعي بقي النظر كيف تدرج المجتمع الإسلامي والعالم الإسلامي في مسألة الإفتاء من الناس من انتقل عن هذه المرتبة الوضيئة البينة الواضحة فسار يفتي بما عليه المذهب وإن خالف المذهب الدليل حتى يقول أحد المتفقهة مثلا ما عليه إمامنا هو الحق وأي آية أو حديث تخالف قول إمامنا؟ فهي إما مؤولة أو منسوخة ولا شك أن هذا تعد وظلم فهذه مرحلة دخل فيها المجتمع الإسلامي ثم جاء دور المتعصبة الذي يستند على قول أبي حنيفة مثلا ويرد قول الشافعي ويأتي آخر فيستند على قول الشافعي ويرد قول مالك فيبدأ الناس يضربون هؤلاء الأئمة بعضهم ببعض مع أنهم كانوا يتبعون الدليل في اجتهادهم وحق على من كان بعدهم أن يأخذ من حيث أخذوا ولذلك من مذهب هؤلاء اتباعوا الدليل والالتزام بقول الصحابة ولا شك أن هذا منهج راشد في الإفتاء والصحابة كانوا يرجعون إلى الدليل وإذا اتفق الصحابة فمعلومون القطع بالدليل وإذا اختلفوا في مسألة من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد وهم لا يختلفون إلا في مثل ذلك فإنه يرجع في ترجيح قول بعضهم على بعض إلى مقتضيش الدليل الشرعي فهذه الصورة الصحيحة التي كانت في أول أحوال المجتمع الإسلامي فلما كذرت البدع وضعف العلم بدأ الناس يتعصبون لكثير من الإمة المتأخرين فجاء زمان كما يذكره الشاطبي في وقته وهذه مرحلة ثالثة أنهم لا يتعصبون للأئمة الأربعة بل يجاوزون ما, يقول ما يقوله الإمام في المذهب فلنأخذ تطبيق الآن عن المالكية وممكن أن تقيس ذلك على بقية المذهب فيأتون في قول مالك ما يأخذون به كما قاله بل يأخذون به من خلال نظرة المتأخرين لهذا القول فإذا جاء المتأخرون أول هذا القول أفصلوا فيه أو نظروا فيه أو خرجوا عليه مسائل أو غير ذلك وقد يضعفون القول ويذهبون الى سواه مخالفة له فإذن عندك الآن ثلاثة مراح قد يتعصب إلى ما يقوله الأئمة الأربعة وفي هذا النظر كما سلف لأن الأصل هو الدليل وقد تأتي مرحلة أضعف كما هي عند المتأخرين فيتعصبون للمتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة الذين قد يخالفون الأئمة الأربعة في كثير من أقوالهم ولا يعجب أحد منكم من ذلك لأنه إذا بدأ الأسلوب في الانحداث التعلم فإنه يصل إلى مثل هذا الحال وأضرب لكم مثالاً واحداً ليس في مسائل الجزئية فذلك كثير بل أضرب لكم في أمر يتعلق بالاعتقاد أليس كثيرا ممن يقعون في البدح والأهواء وما يصرفونه من العبادات عند القبور أليس هذا يقول أنه شافعي وهذا يقول أنه حنبلي كما كان في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ومنهم من يقول أنه مالكي ومنهم من يقول أنه حنفي ومنهم أصحاب المذهب يفتونهم بأن ذلك من القروبات وأن ذلك من دعاء الصالحين ألم يقع هذا الأمر هو واقع موجود ما حجة هؤلاء لو أن هذا الشافعي اعتمد قول الشافعي هل يبقى عند هذه البدع أو يقوم عنها يقوم عنها لأن مذهب الشافعي في إنكاره ذلك معلوم ولو أنه سمع لأبي حنيفة لقام من هذه البدع والشركيات وكذلك لو سمع هذا الحنبلي لقول أحمد وذلك المالكي لقول مالك لما بقي عند ولذلك في وقت الشيخ محمد أبي عبد الوهاب وجد من العلماء من هؤلاء الطوائف من يحاولون أن يزينوا للناس الشرك والبدع والأهواء فإذن المرحلة تستمر إلى الانحداث فما الذي يردها إلى أصلها؟ أن يرجع الناس في التعليم والحمل في الفتوية على طريقة السلف وهذا منهج يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى صبر والشاطبي هنا أتهم بأنه متنطع متشدد يحمل الناس على الحرج في الدين لأنه ترك أن يتساهل معهم ويفتيهم بجواز ما هم عليه وأراد أن يحملهم على ما كان عليه مالك رحمه الله ومالك من أعلام السنة كما تعلمون وهذا يبين لأهل العلم ولطلاب العلم أن الأمة تحتاج إلى تجديد في كل شيء في الاعتقاد في طريقة التعلم في أصول الفقه في الفتيات في كل شيء لأن إذا تجاوبنا مع هذا الانحدار إلى أي نصل إلى القاع لا قدر الله فنحتاج مرة أخرى إلى الطلوع الصعود الصعود هذا يشق على كثير من الخلق ويريدون أن يخلدوا إلى الأرض كما سيشير المصنف هنا في كتابه وهؤلاء عادة الذين يريدون أن يخلدوا إلى الأرض يتمسكون بكثيرين يريدون أن يخلدوا معهم فقليل من أولئك وقليل من عبادي الشكور الذي يستطيع أن يتفلت من العادات والتقاليد وما ذكره الشاطبي هنا في أحوال المتأخرين ويعود فيصعد إلى عدم مثال آخر يوضح أهمية التجديد في هذه المسائل كثير من الناس يؤولوا الصفات كما سيأتي ويذهبون فيها مذهب النفي مطلقا أو تأويل أمور كثيرة منها هل الأئمة الأربعة كانوا على ذلك المنقول عن أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف أنهم كانوا ينكرون ذلك إنكارا بيّن عن المعتزلة وغيرهم من, من كانوا يأولون الصفات أو يجحدونها وكثير من من يقع في تأويلها أو جحدها ينتسب إلى هؤلاء الأئمة أترى أن هؤلاء ثبتوا على ما كان يقول لهؤلاء الأئمة الأربعة؟ أو أنه من حذروا؟ فينبغي في التعلم ومنهج البيان ومنهج العلم أن لا يتخذ الواقع المتأخرين الذي هو يحتاج إلى تصحيح لا يمكن أن تتخذ هذا الواقع المريض أن تتخذه علاجاً ما يمكن أن تتعالج بالمرض فإنما تتعالج بماذا؟ بالدواء فتأتي لتعالج هذا الواقع وتعالج نفسك على ضوء الدواء الصحيح البين النافع الشافي وهو ما ورد في الكتاب والسنة هذا مثال من الأمثلة في مسألة الفتوى وفي مسألة البدع والشركيات وفي مسألة البدع المتعلقة بمسألة الصفات فهنا الشاطبي لما أراد منهم أن يحملهم على المعلوم في مذهب مالك وأن لا يترخصوا ويتبعوا الأقوال الشادثة في المذهب قاموا عليه واتهموه بالتزام الحرج والتنطع في الدين طبعا كان المفروض في المنهج العلمي الصحيح أنهم يقولون عليك باتباع ما يقوله مالك والزم القول المشهور في مذهبه أما نحن فسنأخذ بقول المتأخرين حتى وإن كانوا أخطأوا على أنفسهم في ذلك إلا أنهم على الأقل حموا ألسنتهم من قول الباطل واتهام رجل في عقيدته ومنهجه يقولون أنه متنطع ويحمل الناس على الحرج والشدة طيب وتارةً نُسبتُ إلى معادات أولياء الله وسبب ذلك أني عاديتُ بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق وتكلمت للجمهور على جملةٍ من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبَّهوا بهم سيكون المصنف هنا إطلاقان للتصوّف وهي مسألة يبدو أن له بها عناية كبيرة حتى أنه كما سيأتي عزم على أن يؤلف بذلك ذلك كتابا يكشف به عما كان عليه الزهاد والعباد أمثال حسن البصري ومن إليهم من علماء السلف وهذا المنهج الذي أراد أن يتبعه اجتهاد منه في تصحيح واقع التصوف وما دخل فيه من البدع والأهوى فكأنه أراد أن يقول لهم أن يقول لهم إذا كنتم المتاخرين تريدون أن تدخلوا في هذا البدع والأهواء وأنتم تزعمون للناس أنكم تريدون الزهد والعبادة والولاية فإني سأدلكم على طريق الولاية والزهد والعبادة هؤلاء كثير من أئمتكم الذين تذكرونهم كالحسين البصري وغيره زهاد عباد معلوم الخبرهم في الأمة ولكنهم كانوا قائمين على السنة هذه فكرة الشاطبي في أن يكتب للقوم كتابا يدلهم فيه على الصور هل سينجح في فكرته هذه هل يستطيع أن يرتبها ترتيبا دقيقا هذا أمر آخر وعلى آية حال يبدو أنه لم يكتب هذا الكتاب فهذا الكتاب ليس بموجود وليس في كلامه ما يدل على أنه كتبه لكن كان ذلك في نيته أما ما ذكره في الاعتصام هنا أو في الموافقات فلا شك أن له جهد تصحيحي ل المنهج الذي وقع في الانحراف عند أهل التصوف وهذا الجهد منه فيه خير كثير وهناك أمور تلاحظ على هذا الجهد سيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها من الكتاب المقصود التنبيه هنا على أنه جعل نظرته للصوفية مبنية على أمرين واستعمل مصطلحا خاصا به فسمى الحسن البصري ومن تابعه على السنة سماهم الصوفية الأول وسمى المتأخرين من الفقراء والمتعبدين الذين وقعوا في البدع والانحرافات ايضا يطلق عليهم لفظ التصوف فأنت وأنت تقرأ هذا الكتاب لا بد أن تلاحظ هذين الإطلاقين فإذا أطلقه في حال ممدوحة فأعلم أنه يقصد ما كان عليه الحسن البصري وغيره وإن أطلقه على حال الذنب فأعلم أنه يقصد المتأخرين فتأملوا هذا وأنتم تراجعون بعض نصوصي في هذه المسألة كيف اتهم في هذه المسألة لما أراد أن يرد هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء الله والولاية الحقيقة ما يزعمها أحد ما يجوز لأحد أن يزكي نفسه الله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم من رأيته يزكي نفسه فأعلم أنه قد كذب على الله وكذب على نفسه ما يدريك أولاً أنك من أولياء الله وما يدريك أيضاً أنك ستنجو من العقوبة ولذلك حق على الأولياء الصالحين أنهم كانوا يخشون الله عز وجل ولذلك مدحهم الله في القرآن وذكر الله أوصافهم لنتأسى بهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون من يطمع في هذه الأوصاف؟ الذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم كلها والذين هم بربهم لا يشركون لا الأكبر ولا الأصغر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يتصدقون على بعض القراءات وبعضها يؤتون ما أتوا أو يعملون وقلوبهم وجلة خائفة أنهم راجعون إلى الله خائفون من عقوبتهم لأنهم يخشون أنهم لم يشكروا حق شكره ولم يعبدوه حق عبادته هذه صورة المصطفين الأخير أولياء الله عز وجل ما زكوا أنفسهم خشوا على أنفسهم وأما في واقع السلف كثير كثر فيهم البكاءون وكثر فيهم الذين يخافون على أنفسهم النفاق إذا جاء الناس يزكون أنفسهم يعرف أنهم بدأوا ينحدرون ويحاولون أن يجعلون يغطون هذا الانحدار بالتزكية يتفلت من التكاليف ويزعم أنه إنسان يتصدق وأنه يصنع كذا وأنه يصنع يتفلت من التكاليف يعمل كذا يقالف عن الشريعة ويزكي نفسه فهل ترى هذا سيصعد ويصحح أمره ولا سيزال من حذرة وسيغطي انحداره بالتزكية التي لا تنقطع فأن يأتي قوم يزكون أنفسهم ويقولون إن نحن الذين نتفرغ للعبادة ونحن الذين نعرف طريق الولاية ومن أين تكتسب أتظن أن هؤلاء سيذهبون إلى فلاح؟ أو سيحققون خيرا إن الإنسان إذا زكى نفسه بدأ في الانحدار وما فاز الفائزون وما كان لأولئك أهل الصلاة والتقوى شأن إلا لما كانوا محققين لقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون طيب أرأيتم هنا لما أراد أن يردهم للسنة وينهوهم عن البدع قال وتكلمت للجمهوري على جملة من أحوال هؤلاء لأنه دخل في الجمهور كما سلف فلما تكلموا الجمهور عن ذلك تاروا عليه واتهموه بأنه يعادي أولياء الله ولاحظوا هذه التهمة من جنس التهم السابقة لو كانوا أولئي عقل نقالوا هذا يذكرنا بالسنة والخير فينظرون في دليله لكن أن ينقلوه إلى معادة أولياء الله من عاد أولياء الله ما حكمه أمر خطير جداً ولا شك أن مثل هذا الأسلوب هو أسلوبٌ من أسلوب التنفير من جهود هذا العالم في ذلك العصر أينها؟ وتارةً نُسبتُ إلى مُخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أُمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وسيأتي بيان ذلك بحول الله وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا والحمد لله على كل حال هذا لا شك من أدبه وعزة نفسه يقول كذبوا علي أو وهموا لأن في ناس لا شك أنهم كذبوا علي وفي ناس وهموا عليه فإذا خاطب القارئ وخاصة في زمانه فقال هؤلاء يكذبوا عليه فقد يرى أناسا فعلا شأنهم الكذب فيقول فعلا هؤلاء يكذبون لكن قد يرى أناسا فيهم صلاح فيقول معقول هؤلاء يكذبون على الشيخ فيدخل فيه ماذا النوع الثاني أو وهموا فكأنه سد الطريق وأبان على الحق فقال هم لا يخلوا حالهم من أمري إما أن يكون كذبوا إذا كانوا من أهل الكذب فإما أن يكون وهموا وهذا أراد به أن ينبه إلى أن بعض مشايخه اتهموه كما ورد في بعض الكتب أن شيخه أبو سعيد بن لب هو الذي اتهمه بأن الدعاء لا ينفع وهذا يقع فأشار بهذا على أن المخالف له لا يخلو عن أمرين إما أنهم كذبوا عليه وافتروا وإما أن يكون قد وهموا التهمة الأخيرة هذه يبدو أنها محصلة للتهم السابقة وهو سيفصل هذا في كتابه في الكلام عن وصف السنة والجماعة فيقول الإشكال الذي وقع في أذهانهم لما أنكرت عليهم وبينت لهم الحق وأردت أن أصحح ما هم عليه أن أكثر الخلق أو ما عليه الحموم كثير منهم هم على هذه البداع والانحرافات فلما خالفتهم وقع عندهم أني قد خالفت الأكثر ليس كذلك مفهومهم في الجماعة مهر متأخرين مفهوم كثير من المتأخرين مفهومة في الجماعة التي يجي اتباعها أن ما العموم ودخل عليهم هذا الفهم بأسباب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام منها فهمهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسواد الأعظم والسواد الأعظم الأكثر فقالوا إذن الجماعة الناجية التي أمرنا باتباعها ما عليه العموم الأكثر وأتباع الحق قليل فلما انحاز الشاطبي لمتابعة السلف وتصحيح الاعتقاد الفاسد وتصحيح واقعهم فإنه انحاز إلى القليل ولا انحاز إلى الأكثر انحاز إلى القليل وقليل من عبادي الشكور سواء أهل الإسلام في أهل الكفر أو أهل السنة في أهل البداية وخاصة في بعض الأزمان فهنا لما انحاز حكموا عليه مباشرة أنه لما خالف العموم خالف الجماعة التي يجب انتباعها وإذا خالف الجماعة التي يجب انتباعها فإنه من الخوارج ومن أهل البدع فهو أحتاج إلى أن ينصب في هذا الكتاب بحثاً جيدا عن مفهوم الجماعة وسيأتي تفصيل ذلك بأن الجماعة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم على ذلك وإن كانوا قليلاً والجماعة ليست هي الأعداد الكثيرة او القليلة لا ليست هذه لا عبرة بالقلة ولا بالكثرة بل الجماعة هي الوصف والوصف هو وصف السنة والاتباع ولاحظوا وصف السنة يدخل فيه اتباع عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام التي كان عليه كان عليها ومعنى الاتباع أي متابعة وعلى ذلك فعندك الآن وصفا لاحظوا الآن وصف السنة ووصف الاتباع فإذا سألت ما هي السنة تقول في الاعتقاد والأحكام وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومطلوب منك أن تتبعها فإذا و... حققت ذلك لزمت السنة واتبعت أهلها فهم حينئذ الجماعة قليلا كانوا أو كثيرا ظاهرين متمكنين أو مغلوب على أمرهم هذه هي الجماعة فقال لهم هنا بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها يعني بناء فهمهم من أين جاء في نسبة إلى مخالفة الجماعة من فين جاء هذا الفهم عندهم بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم أي ما عليه الأكثر وليس الأمر كذلك ولم يعلموا يقول يعلم الحق في هذه المسألة وهي أن الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان قلوا أو كثروا فلا عبرة بالقلة والكثر في هذا الأمر وسيؤكد هذا في مسائل الإجماع وغيره أن العبرة باقوال اهل العلم المنتسبين الى اهل السنه والجماعه والا العبره باقوال العوام ما الجواب العبره مثلا في عاده السلف ومن بعدهم باقوال علماء السلف ولا باقوال العوام اذا قلت باقوال السلف فعندك تركه الأكثر. الاكثر منهم العوام فإذا العبره ليست بالكثره ولو كانت العبره بالكثره لقدم العوام على العلماء لكن العلماء هم المقدمون ولوصف خاص أيضا ليسوا علماء البدع والأهواء وإلا هم اللي انتقدوه وإنما بوصف اتباع السنة ولذلك ميزة, ميزة الطائفة الناجية بأوصاف كثيرة منها السلف لأنهم أتباعوا النبي عليه الصلاة والسلام وميزوا أيضا بوصف المرادف وهم أهل السنة والاتباع ومنها أهل السنة والجماعة وهكذا من هذه الألفاظ المترادفة والمقصود بها هي ملازمة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر السنة والاعتقاد وما ولى ذلك من أمر الشرائعي واختصاص ذلك الجيل القدوة بلزوم الحق والقيام به لاحظوا أن في منهج الشاطبي ما يدلكم على شمولية في منهج التصحيح فهو صحح ما يتعلق بالأحكام الجزئية وصحح ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صحح ما يتعلق بمسائل التصوف وصحح أيضاً في مجال الفقه وأيضاً سيأتي معكم في الكتاب أن له منهج تصحيحي في مسائل كثيرة في أبواب كثيرة من أبواب العلم أي نعم. كم بقي من الوقت؟ طيب اقرأ قصة الإمام الشهير برحمن بن برطة كما ذكره ولعله عبد الله ابن بطه الحافظ ونختم به إن شاء الله قبل ما يقرأ هذا النص أذكر لكم أن هذا النص يحكي واقعاً اجتماعيا في عهدهم وهي إذا تفاوت الناس في مسائل العلم والدعوة اتخذ كثير من الجهال بسبب الحسد أو بسبب البغي والظلم أو بسبب الجهل اتخذوا طريقةً لانصح التعبير طريقة في الاتهامات بغير دليل وهذه مشكلة انتشرت في كثير من العصور سيذكر الشهير هنا ولعله عبد الله بن الحافظ من أهل زمانه سيذكر أنه في عصره وقع في مثل هذه المشكلة فأضرب لكم أمثلة من النص وسيقرأ كاملا إن شاء الله ويبدو أن الشاطبي لما ذكره أيضا أراد أن يعزي نفسه بأن ما وقع له وقع لكثير من أهل العلم مجددين أشار في هذا النص إلى هذه المشكلة وأضرب أمثلة توضحوا ما سيقرأ عليكم فيقول الإمام الشهير عبد الله بن بطه الحافظ يقول أن كثيراً من الناس من أهل زماني إذا جئت وذكرت للإنسان حديثاً في فضائل أبي بكر رضي الله عنه هل هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع ما يأخذ هذه الفضائل ويقول جزاك الله خير أنت أفدتني بعلم يقول وفاجأ ببعض الناس يقولون إذن أنت تذم علي رضي الله عنه ما دخل هذه هذه؟ ما دخل هذه التهمة في هذه المسألة انسان يذكر فضائل أبي بكر وعمر هل اتهم علي رضي الله عنه لكن يأتي له إنسان هناك مفتري أو جاهل فيقول أنت إيش عشان يشغب عليه أو يؤذيه أو يلفق له التهم يقول أنت ما دمت تذكر فضائل أبي بكر وعمر فأنت إذن تناصب علينا العداء يأتي إنسان آخر يقول لي أقرأ علي حديثا في فضائل علي رضي الله عنه كما وردت في الصحيح قال إذن أنت ترفض الشيخين أنا أبسط لكم الأمثلة هذه لأن النص في نوع من التعقيد يحتاج إلى فهم يأتي مثلا إنسان يذكر يقرأ عليه ابن بطة حديثا في الصفات المفروض أن يعمل بهذا الحديث بإثبات الصفة التي وردت في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل كذا أو كما هو مذا بالسلف يأتي إنسان عشان يخاصمه ويشغب عليه يقول أنت مشبه تشبه الله بخلقه فيحول إلى فرقة من؟ إلى فرقة المشبه يأتي مثلا في الإيمان يقول مثلا اعلموا أنه كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فمن الإيمان العلم فيقول إذن أنت تقول أن الإيمان هو المعرفة ولا تقول أن الإيمان هو التصديق والعمل فينسبه إلى من؟ إلى الكرامية فرقة من الفرق الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة اورد الشاطبي هذا النص ليقول إن ما وقع لي من الاتهامات ليس غريبا فقد وقع لي غيري من قبلي في عصر قبل عصري فقرأ النص بارك الله بي. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطط الحافظ مع أهل زمانه إذ عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين بارك الله فيك هو عبد الرحمن ابن عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده ابن بطة ولعل الأصلاب هو عبد الله ولعل بعض طلاب, العلم, بعض طلاب العلم يدقق في هذه المسألة هل هو عبد الرحمن ابن بطة أو عبد الله من يقوم بهذه المهمة طيب ثلاثة بارك الله فيك ابن بطة الأصبهاني إمام محدث مصنف كان قوياً على أهل البدع آمراً بالمعروف ناهية على المنكر مات عام أربعمائة وسبعين إجرياً قال عجبت من حالي في سفري وحضري أي نعم مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين فإني وجدت بمكة وخرسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو مخالفاً دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له فإن كنت صدقت فيما يقول وأجزت له صدقته. ذلك إن كنت صدقته. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقًا وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفًا وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا طبعا ممكن نشير بعض الإشارات والأمثلة حتى يتضح النص الشيخ محمد عبدالوهاب لما جاء للناس ونهاهم عن عبادة القبور وحذرهم ما كان الأصل الذي يعتمد عليه ما هو الكتاب والسنة ومع ذلك اتهموا بأنه خارجي وهو يقول هنا إذا قلت لهم هذا هو الحق في الكتاب والسنة اتهموني بأنني خارجي وإن قرأت, عليه وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني مشبهة كما ذكرت لكم يذكر له حديث في صفة من صفات الله واردة ثابتة بالكتاب والسنة قالوا إذن أنت تشبه وأول ما صدر التشبيه من الروافط من فرق كثيرة منهم وأهل البدع من المعتزلة كما هو معلوم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لكن الذي يثبت الصفة مع نفي التشبيه ويقول بما يليق بجلال الله وعظمته فإنه ليس ابو مشبه نفى التشبيه قال لك ليس كمثلي شيء فكيف تتهمه بالتشبيه لكن يشير إلى أن هذا من الإغراق في الباطل في اتهامه بنقيض قصده هنا وإن كان في الرؤية سماني سالمية وإن كان في الأعمال سماني قدرية لعله يقصد إذا تلوت حديثنا أو آية تبين أن العبد مأخوذ بما كسب ها؟ وكأنه يتهم بأنه قدري يقول بأن العبد يخلق فعله مع أن هذه المسألة غير هذه المسألة يعني واضح يعني أسلوب العصر في فساد منهج الحوار ومحاولة الاتهام بمجرد الشبه بغير دليل وهو يحكي صورة من صور عصره نعم وإن كان في المعرفة وإن كان وإن كان, وإن كان في الرؤية سماني سالمية وإن كان في الإيمان سماني مرجية وإن يعني العلو في... يقصد هنا في الرؤية يعني إذا أثبت الرؤية اتهمني كما يقول كثير من أهل البدع أن أهل السنة وسيأتي هذا أنهم إذا أثبت الرؤية وأن الله يرى أن مقتضى ذلك أن الله في جهة وهذا شبيه بقول كثير من أهل البدع إنهاري يكت Gramm tosihan ويجعلون أن الله في جهة sevensahlingen ما أدري هل الـ الـ ينسب لهم هذا الوصف السالمية بعضهم قيل أنه يقول بأن الله في كل مكان فهذه عقيدة فاسدة منحرفة فعلى آية حال يشير هنا على أنه بمجرد ما يثبت الرؤية فإن هناك ناساً مع أنه القول هو قول أهل السنة وهو قول الحق أنه هناك آخرين من أهل الأهواء يتربصون به وينسبونه إلى غير من تسب إليه أي نعم وإن كان في الإيمان سمان مرجعا وإن كان في الأعمال سمعني فدرية يعني لو فدرية. أن ذكر حديثاً في القول قول من الإيمان قال لا إلى الله دخل الجنة النطق والعمل من الإيمان والاعتقاد من الإيمان فلو أن إنسان ذكر يقول لو أنني ذكرت حديثاً في وجوب النطق بالشهادتين فإن ذكري لهذا الحديث لا يعني أنني أهملت بقية الأمور الأخرى فكون واحد يأتي يتهمني مباشرةً بأنني مرجع صحيح لو نفى لو قال لا يضر مع الإيمان الشرك والكفر والنواقض أو لا قال لا يضر مع الإيمان العمل ترك العمل فهناك ممكن أن يقول له مثل ذلك لكن أن يتهموا مباشرةً لأنه اقتصر على حديث أو غيره هذا أيضاً مما يخالف المنهج العلمي الصحيح أي نعم وإن كان في المعرفة سماني كرامية كرامية كرامية كالرامية يقولون الإيمان هو أنه يجب هم يقولون أن الإيمان هو النطق لكن لهم مذهب يقولون أنه يجب معرفة الله بالعقل فكأنه قد يتوهم من ذكر الآية فعلم أنه لا إله إلا الله أن المعرفة هذه العقلية واجبة أو نحو من ذلك فيتهمه بذلك مع أن المفروض هو النظر فيما يقوله الإنسان والتأمل فيه تأملاً صحيحاً أي نعم وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية وإن سكتوا عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية يعني سبق معكم أن الظاهر إذا كان لا معدول عنه الظاهر هو الأصل إلا أن يعدل عنه بدليل شرعي آخر كان يكون منسوخا فيعمل مثلا بالناسف أو يكون مخصصاً فيعمل بالمخصص أو, نحو أو مقيداً فيعمل بالمقيد فنحو ذلك لكن إذا لم يكن لهذا الظاهر ما يفسره أو يبينه فعمل الإنسان بظاهر الحديث فهذا امر عمله السلف وهو الحق فيقول إذا جاوبت بتفسير آية أو حديث قالوا أنت ظاهري يعني أنت ما عندك فقه كما كان التهمون الظاهرية الظاهرية صحيح مذهب الظاهرية ومذهب داود ومذهب داود لا إشكال فيه عند أهل السنة إلا أنه حجر على نفسه بنفي القياس كما هو معلوم وهو أنشأ هذا المذهب داود بن علي ثم تابعه على ذلك ابن الحزب رحمهم الله ولا شك أنهم كما ذكر كثير من أهل العلم أنه ضيقوا على أنفسهم بنفي القياس فوقعوا في أقوال ضعيفة في الفقر فما ضيقوا على أنفسهم فيه ما تركوه من الصواب يردوا عليهم وما عملوه من الخير يقرون عليه فهنا يقول هذا المقام مقام صحيح فكيف أتهم مثل هذه التهمة؟ نعم وَإِنْ أَجَبْتُ بِغَيْرِهِمَا سَمَّانِي بَاطِنِيًّا يعني إذا ترك هذا الظاهر بظاهر غيره أقوى منه مفسراً للأول أو مخصصاً أو مقيداً سماه باطنياً والباطنية تعرفون الإسماعيلية وهي تهمة خطيرة نعم. وَإِنْ أَجَبْتُ بِتَأْوِيلٍ سَمَّانِي أَشْعَرِيَّا قد يؤول مثلاً صفة أو صفتين العالم قد يقع في تأويل صفة أو صفتين أو يخطئ في مثل ذلك والأصل في ذلك الصواب هو ما هو معلوم عند السلف لكن ليس بالضرورة أن ينسب إلى مذهب آخر قد لا يوافق الأشعرية مثلاً يخالفها في أمور كثيرة فكيف تنسب هذه النسبة المطلقة؟ لك أن تذكره بقيد فتقول وافق كذا أو خالف في كذا نعم وإن جحدتهما سماني معتزلية يعني جحد معنا الآية والحديث والمعتزلة جحدوا بعض الآيات والأحاديث جحدوا معانيها أي نعم لكن هنا من باب الآن التنوع في ذكر الفرق وإلا ليس له أن يجحدهما وأنا أظنه لا يريد ذلك لا يريد أن يجحد معنا الآية والأحاديث ولكنه لما دخل في التنويع بدأ يستكمل ويطوف بالفرق جميعا أي نعم وان كان في السنن مثل القراءه سمان شفعويه هنا الان بدا ينتقل لمسائل الفروع ولعله يقصد هنا مع ان النص يعني ليس فيه شيء قاطع في هذه المساله انما مجرد استنباط يقول ان كان في السنن مثل القراءه لعل كما يقول بعض الشافعية بانه يجهر مثلا ببسم الله الرحمن الرحيم او غير ذلك فيتتهم بأنه شافعي هنا وان كان في القنوت سماني حنفيه وان كان في القران سماني حنبلي يعني يوجب القنوت في الوتر لان بقيه المذاهب يقولون بانه سنه وقد تركوا احيانا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصنع اي نعم وان كان في القران سماني حنبلي اي اذا ذكر ان القران هو كلام الله ليس بمخلوق سماه حنبلي لان أحمد نعم. وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباه قالوا طعن في تزكيتهم يعني يقول أني أنا انصح التعبير بالعامية ورطان ورطان مهما،, ها؟ مهما تصرفت وهذه لا شك يبدو أنها مشكلة في ذلك العصر الذي ذكره الشاطمية قبل عصره وانتقلت إلى عصره يقول مثلاً الأئمة الأربعة قد يأتي إنسان ويخالف في مسألة عنده دليل يعني صحيح الأئمة الأربعة هم الذين اشتهروا لكن هناك أئمة كثيرين في عهدهم وبعض أتباعهم قد يقول بقول لا يقول به أحد من الأئمة الأربعة عنده دليل فهو مجتهد من المجتهدين وعالماً من العلماء يقول ان صنعت ذلك قالوا طعن في تسكيتهم ولا شك أن هذه تهمة من الذي يحب أن يقول أنك أنت طعنت في علماء السلف؟ وطعنت في الأئمة الأربعة وهذا نوع من التشويش كان المفروض يقولون قال بقول ها استدل فيه بكذا وكذا مخالفا للأئمة الأربعة صح ثم بعد الناظر أو المتأمل أو العلماء الذين بعده ينظروا الرأيه هل هو قوي أو ليس بقوي في عصري او بعد عصره فإذا حكيت أنه خالف الأئمة الأربعة شيخ الإسلام التيمية وبعض العلماء المشهورين ذهب إلى رأيهم في بعض الأحيان يخالف فيه بعض الأئمة الأربعة أو كلهم فإذا ذهب إلى هذا الرأي نظر الناس في دليل وإذا حكيت أنه قد خالفهم فقد صح قولك وإن كان في بعض الحيان قد يكون في رواية عند الإمام مثلا عند الإمام أحمد أو غيره توافق ما يقوله هذا الإنسان فلا يعتبر خالفهم لكن هب أنه خالفهم فعلا فأنت بالملهج العلمي ليس لك إلا أن تقول هذا قوله وهذا دليله انظروا أيها الناس في دليله هل هو صحيح أو لا وأهل العلم في عصري وبعد عصري ينظرون في هذا الدليل ولا تملك أكثر من هذا وتقول نعم لم يقل بقول الأئمة الأربعة نعم ولك أن تقول هذا لكن أن تنتقل بعد هذا وتقول طعن في تسكيتهم هذا واضح فيه الاتهامات التي لا تنبني على دليل أي نعم ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي ومهما وافقت بعضهم ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره وإن داهنت جماعتهم أسخط الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم نستغفر الله نتوب إليه وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وأظن الوقت قد انتهى هم؟ نستكمل إن شاء الله مقدمة بمشيئة الله في الدرس القادم إذا تمكنتم من ذلك ثم أعرض أسئلتكم إن شاء الله التي تتعلق بهذه المقدمة بهذا الموضوع حتى يكون هذا الموضوع متكامل ان شاء الله وآمل منكم أن تراجعوا ما سمعتموه حتى تشاركوا في الإجابة عن هذه الأسئلة لأنه لا شك أن كثيرا منها يتعلق بالدرس أو أكثرها فأنتم المعنيون بذلك إذا كان الجواب موجود في الكتاب انا لا أجيب عنه أعرضوا عليكم أنتم يعني هذه الأسئلة أنا أبراجح كل سؤال فيه جواب في الكتاب أنتم المسؤولون عن الجواب ولكم أيضا أن تشاركوا في الجواب عن الأسئلة الأخرى هذا وأستغبر الله وأتوب إليه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين